قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الارض مرتين ولا تعلوا علما كبيرا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 فَمَنَحْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مَبْصَرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مَبْصَرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب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 وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرِّرْ رَبَّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُورًا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا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 ربنا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعضًا نبين على بعض، واتينا داود زبورة. قل إذع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف البر عنكم ولا تحويلا.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 قال أسجد لمن خلقت تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذجيته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن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 أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الزيح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا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 وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّةَ مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان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 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا لمن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 هم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن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 فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحوراً.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 جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل